وما كان لنبي ان يغل ومن يغل اليات بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون